أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا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 ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ آخَرَ لَا بُرْهَانَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إن لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وأنت خير الرحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ألقوا ماء فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون إن لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا مرضت فهو يشفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض أئلهم مع الله أئلهم ما تذكرون.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 على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا, أغلالا فهي إلى الأذقان وقالوا لن فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سددا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون أؤذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات الصفات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 ما يريد لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميا وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ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 والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات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 وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرقية الشرعية من السنة النبوية لا ilaaha illallahu al-azhim al-halim illallahu rabbul arshi al illallahu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 بسم الله أرقيك بسم الله تربة أرضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة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 أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض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 الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك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 اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ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 sallallahu wa sallam ala nabiyyina alihi wa